أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنابه خداي بخشند مهربان الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم سنبتك لسرطه هنده لسورتكاني قرآن دهاتون جماريان سوارده پيته نيوي كوي پيتكاني زماني عربين بو سلماندني اعجاز و مزنو گرنجي قرآن کلتواني هيچ کز دانية بو پيتانا كتبه چي آوا بيويند دابند براد ديك حتى اگر همو گروي آدمي زادو پريكو ببنوا بو او مبسته بيگومن ناتوانند هر وحاة صندهان نهيني تريشي تدايا زانا كان لهنده چي دواون هنده چي شنو تويانا هر خدا خوي زانايا بنهيني او پيتانا او سوره ف تَنَزَّلَ آيَةُ فِرْمَانِهِ أَوْ قُرْآنَ فِرْلادَانَايَ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ آذِنَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين آيات سرمانيه چي بو خلچي تهدايا كأيما وحيو نگامان نارد بو پياویق لخويان كخلچي بيدار بكرواو دايان بسلاچينا تا خدا ناسو خدا پرزبنو مجدب دا بواني باوريان هنوا كبه گومان پلو پاياي برزو بلنديان بو هيا للاي پروردگاريان كتب باوران وطيان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 أَفَلَا تَذَكَّرُونَ براسِي بيرورت جاري إيوه الله يا أوزاتيك أسمان كانوا الزبي للشجر رجداد روسكروا لو دوا لسر تختي فرمان رواي وستا البطة سونيتي وستانو تختي فرمان رواياتي وقل لو بعبتان للرادةي بوت سوني إيو مب بدرا تفسير يوم آياتان لبيشوا مالكو أحمد بيرسي لو لوا لعم داوتيانا وستانك حقيقة هي سونيتي كي شارا برسيار كردن درباراي بيدعايا باوربونبي واجبه هر خوشي پلاني هموشتك دادنيتو هم مشتيق رك دخات هيك گزنيه شفاعت خوازو تكا كاربيت ما گردواي مولاتي او ذاته او خدا يبرورد گارتانا كوابو بي پرستن جاايا بوشي يا دوري ورناگرنو بيرنا كنوا مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 گرانوی هر هموتان بولای او خدا همیش راز تون درستون نگوره. برایشی خوی سرتاد درس کروان بدید هنیتو دعایش وق لذا کاتوآ تا لقیام دا. آوانی کباب وری هناآ و کار و کرده و تاک کانی انجام داوو، بدات پرواری پاداشیان بدات هو. آوانشی کباب وربون خوارنوی لکلوس زای بقیشو آزاریان بو آماده بهوی اوی کا برروایان پی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 خداه ذاته يكا خوري كردوه بسرطاوه تيشكو روناشيشي پرشنگ دار ما انجيشي كردوه بسرطاوه روناشي چندها جيگي حلاتنو آوابونيشي با دياري كردوه جيگا لوي هر شو بشيوه خويدنوينيت تابزاننو بي کنا بنماي سال جميري و حساب را گرتن خداه گورا اوي ببهم بس دروز نكردوه بلکو همو إلى سر بنشيني حقو راستي بديهناوا بوشيوية أوزات بلغو بلقو معجزة كاني الروندكاتوا بوكساني كبيان زانن تيبغن إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون براستيل الجواز يشو روجو او شتان داك خدا لعسمان كانوا زبيدات دروستي كردون بلغاوا نشاناي زورن بوكسانيك كل خدا بترسنو دين داري الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون براسیا وانی که به تمایم دبونی با وریان پی نیو راضی بون بجیانیم دنیای او دل نیابون او دلیان پی خوش بو. او نشی که خویان غافلو به ما سرنجی ندانو بیری ل مأواهم النار بما كانوا کانو آوانشون جایان آگر به او کردوانی کدایان کرد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم براس يوانا اي كباور ينهينا وكارو کرده وطاق كانيان انجام داوا بروردگاريان بها ايمانو باوري ريكو پيكو دا مزرعو ينوا هداية ورين موهيان داكات بو انجام داني همو كارو کرده ويچي چاك لو جيهان اجدا لناو بحشت جورا و جورا پر لناز و نعمت کان دا صندها روبار ببردم ين دا دروات دعواهم فيها سبحانك اللهم و فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. دعاء بارانويان لبهجدة أمية. بروارد غارا. باشيو بيعارديه استايش شا يستايتوايا أي خداي مهربان. تا كوتونيشان لبيه سلام كردنا. دعاه من قفطاريشان دواي هم وناز نعمتك. دواي هم وبخششة قويها. كبر بدل الله ناخى درونيانوا. برا سيدلان. الحمد لله رب العالمين.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 اگر خدا خالچی توشی شر و ناخوشی بزویی بکرده یا، لسر داخوازی خویان کاتیک تک تنگتاو ده هر وکو بود داخوازی خیر پلیانه، او هر همویان کتایی بجیانیان دهند را. بلام خدای گوروان آکاد، بلکو ده فرمید، جاوانه بتمانین آماده بردم بارگای امبنوه، باور یا پینیه، ماوی اگوازیان لدهند تا لستمیان ده رو بسنو سرگردان بن وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون کاتی چیش آدمی زد اوانهان کباور ور یانده بچاچی دانه مزراوه زیان و نخوشی توش بید اوه هانه و هاور با امد دهینن بوله بردنی لکاتی راکشان ده یا بدانش نوه یا با پیوه بید جا کاتی کزرر و زیانه که لیه دور دخی نوه و دکویت باری آسایی هرواد درواد برده و بارو دوخی او سایفرا موجده هر وقتش روزی لاروجان هاواری لایمان نکرد بتو لایمان نپر ربت و تا ناخوشی بوا لیدور بخینوا. آب و شویه بول اسنور او کارو کردوانی کداین رازن را ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم و جاتهم بالبينات و كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. سوين بخدا بيغمان ايما لصدقاني پيش ايوه دا خلق يشي زور من لنا وبردوا كاته اكستميان کردوا وروسون تيهيدا لكاته چيش دا پيغمبركانيان بابلغي زور وبوهاتو پيامي خدايان پيه راگاندن ونبو باورشان پيه بهنن ايماش طولمان لسندن ابو شوية طول لقوم وقلاني تاوان باردك ايناوا جعلناكم خلاء ففي من بعدهم لننظر كيف تعملون؟ <تصفيق> 129. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كاته جيش كاني إيمة كرون واشكرية بصريان داب خوين دراتوا وعواني كبه تمانين بردم بارغي إيمة ببندلين قرآنه جزجل ما بحين وبي يا بي غور ربشي ويهي تر توش أي محمد بيان بلي من بومني لخوم وبي من شويني هيتش تيغ ناكوم جغا اوان بيت كبه وحي بهم دغات براستي من دترسم اگر ياخي بم لپروردگارمو نا فرماني بكم جي رو دي سزاي چي سختي روزي چي زور گو رب قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون انا انا بلعا أي بغمبر اگر خدا بي وسطايا قرآن بسردان ندخلن نوا خداش آقاداري ندكردن بي تونك براستي اشكرايا كمن تمنعي شي دور ودريشم لنا وطن دا بسر بردوا هاتني قرآن بي اوي وشيق لم قرآن بزانم كواتبوشي عقلو بيرو هوشتان ناخنكار كاسي تشي نخوين دوارت تا 840 سالي هيتش ناليت بمرجك نا وبانجي در كر دبيت براس قوي وامنداري كتي لو تمانا بدواو ام قران الريكوبيك الراب جنت ايا الروانيه هر كاز داي بيستيت خيراب الراب هند بني رري قرانه او كاسش كبو الروان كراوا فمن اظلم ممن افترا اننه لا يفلح المجرمون ذا تشيلوستم كارتر كدرو بدم خدا وهل بستيت يا خداتكاني بدروب زانيتو بالرواي بينبيت براسي تاوان باران سرفراز نابن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله. قل أتُلَبِّعُونَ الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما عم يُشْرِكُونَ. بباورانو خدانا ناسان. اشتيق دا پرسن لجياتي خدا. ن زیانیان پیدا کنید نقازاند. دچلند آو بتوشتند که للاي خدا. پيان بله اي محمد باشه آيا ايه وق خدا آقا دارد كه نو بچت كه كانو لزويده هبيتو خدا نيزاند. پاكو بيا گردو بلندو دور لوي كن فامان بها ولي. متواحدة فاختدفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون خالجيل السرتاي في دابون يندا بشبجنابن بالكو تنها يكبر وربن جا که زمان پر ریو زور بونو لسرچاوی نوری پیغمبریتی دور کوتنوا ناکوچی و ل لنیوانیان دا پیدا بو بش بش بون خو اگر بر یاردادی پیشتر للاین پروردگار تون نبوایا او داد پروری هر لدنیا دا لنیوانیان دا انجام دادره حق و راستی روندک رایوا لوشتان دا کچیش و جیوازی تیدادکن و یقولون لولا انزل عليه آیت من ربه فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ أروها وحابي باوران دلين بو معجزو بلغيق <تصفيق> دانا بزند راية السري للايان پر وردگاريوا اولا والاميان دابلين براسين معجزو نهيني وشارا وكان تنهاب بدس خدايا جاية وچاورواني بكن باقمان منش لقلتان دا لچاورواني آنم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 كا تجيش خلجي لدوائي ناخوشيك كابوان پيجديد لرحمة و بخششي خومان بهر وريان دكين. اوه يكسر بلان جيري كاريانا دشبا آين وفرمانا كاني ايما. اي محمد بيان بلي خدا خيرات رلوان لنخشو بلان دا. براسلي فرشتا كان من همو بلان وفعله كذي كان تو ماري دا كان. هو الذي يسيركم في البر والبحر.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 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لِئَنَّا مِنْ هَذِهِ لنكونن مِنَ الشَّاكِرِينَ أيها خدا او ذاته كلا وشكاني و در ياده هاتو چوتان پيده كات حتى او كاته اي كلا كشت يكان داده بنو ده انجوز نو بحوي باو شماليشي پاک و آرام و هموان خوشن پي او بايشي توندو به هزو سخت برو كشت يكب بيت و حل بكات لهمو و شپول بوين بيت اترو ابزانن كد دور دراونو رزگربون ينستم او كاته دا خلقك بسوزوا هانا و هاوار بو خدا دبن دلنيان خدا نبي ادكزنات وان تفريان بكويت لكاتك دا بيروبا ورؤاينيان بتواوي باكو بوختو يكلايدا كنوا بوخدا ويه بسوزو ودلن سوان بخخدا اگر لم بلايا لم تانغانا يا رزغرمان بكيد او براستيده شينا ريزي سباس غزاران تو فلم ما ان جاهم اذاهم يبغون في يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون جاكاتك خدا رزقاري كردن خيرا أوان بنا حق دزدكنا وبستمكاري لزويدا أي خلچينا براز دیستم کردند تان تن حالا سرخوتان دکه و تو بس یعنی خوتن تاوده بیاد. ای و باستم کاری خوشی و رابار نیجانی دنیا تان دکه وید. لوا دواع و تان هربولای ایم ایو. او سعی دارتند دکه اینوا به همو او کارو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 أتاها أمرنا ليلًا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون بغمان نمونة جياني ام دنیايا هر لو بارانا دا ودامان ودا باران دوا جابه هو روچی زوی گشدکاتو به یک دات چون بروبو می خوې دکات لو خوراکانه ک هم خلچیو هم اجل شلې دخن اتا کته زوی بجوانی نقشو نگاری خوې در دخاتو در رازینته خلک کیوا دبن براستی هم شد صلات داری تواون بسریده ال وکته دک خلچی خرابو غافل دلیان بدو خوشو هر چی گناهو تا واندی او فرماني يا ميان بودر دتشاد لا شودا يا لا روجدا او ساوكشتوكالي دروي انا كراوي لا دا كاين اروكو دواني انا بوبيرت ابوشويا اتاكاني خومان روند دا كاين و ابو كسان كبير بك انا و تافكر واديار الروج قدات بيشكو تنيزانستي دقاته استي شي زوربالا خالشيو زور غرادبن بلا من دا خدا كوتاي بهموش تكدهينت والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم اوزات خوشي هول سناني رين دكات بور و ريبازي. راستو دروست للذين أحسن الحسنى وَلَا يَرْهَقُوا جُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا دِلَّهُ دل أصحاب أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بو اواني تشاكيان کردوا پاداشتی تشاكتر و بحشتی برينو زيادر اج آماده بچندها قاد لار رواياتك دا كبه شوايان احمدو مسلم رواياتيان کردوا أو زياده تماشا کردنين رخصاري پر لنور و قشنجي ذاتي پر رخساري شان الرشيو تالي والريسوا يوزاليليو ماندويتي بيو ديارنيا ا او انا نشتا جي به شنو بو هميشا جياني تيدا دبا نسر والذين كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مضلما أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون. وأنا شيء جناه تا وأنا كان ينجم دوا هرتند باداش شيء هر جناه تا بقدر خوي ددريتوا. بلام عندك أوان دة تا وأن بارن خجالتي وسر شوري ورو رشيم ما ندويكردون. کس نیاپنايان بدات و بيان پارزد لخش موقيني خدا. آو رشن هر دلعي پارچه گلشوي تاريخ رخساري داپوشيون. آو آنا نشت زخنو با هميش جيان ل نا ويدا دبانصر. نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ امانش لر روش اگداده بید که هر همو خلچیکو دکینوه بوله پرسینوه پاشان بوانه دلین که شریکو هاولین با خدا بریارده و خوتان و وشتان ای کدتان پرست لجه خوتان بو اسنو مجولین او سام مشتریک کان خدا بتونه پاریس ترا و کن دهین اتاق سو آوانیش بیک دنگ دلن ای متان نده پاریس فکر فا بالله شهید بیننا و بینكم اینک نه عنعبادتیكم لغافین خدا بسک کشاید بلنی وان ایم و ای وده براسی ایم آگادری پاریس نو پارانوی ای و تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هلا ويدا، الأجر رباني محشر له برسينا ودا. هموكس درن جامي كارو كردو يرابردو يهست بيدكات كبيش خوي الروانى كردوه. او ساهم وان دجرن رن وابولى خدا. خوانی راست قی نو حق هر چیچ حق دان پرستو هلیان دبستو پیها خلا تابون وند بیتو قل من يرزقكم من السماء و الأرض أم می یملك السمع والأبصار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 چهه لعاسمان و به های تیشچی خور و باران و زوی و به های خاک و آو هوا و رسق و روزی تان با فراهم به نیتو پی پیتان ببخشید. ای چهه خواهانی دزگاکانی بستنو بینین تو توانای بستنو بینین تان پی ببخشید. ای چه زندو لمردو در ده نیتو مردو لزندو در ده نیت. چه که هموکار و فرمانکان جواب جدکاتو گران کاریان بسرد داده هنده لبران بر همو و پرسیارانو الله خدا همو اوکارانو زیادیش زور بعساني انجام داد لریجیا سو برنامه که که هر خویدای رشتو کوته پيان بله ناترسن لسرن جامی یا خوبن تان ناترسن لخشم و خدا فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّا الظَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ جهر و زاته بروت قال الراس لدروستان باش دواي حق راستي چي اج قالكم راي و سر كرداني ناكنوا لا تدرن لربي بازي حق و بور بطال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أبو برياري لسرواني سنور قل هل من شركاء يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون أي محمد بيان بلا باشا آية لو شتاني اي كأي والجياتي خدا دي كسج كسيق هيك بتواني دروس بكاد لسر تاوى يعنى اگر دروسي کردو دواي نما آية دتواني سر لنوى نتوكايا ايه پیغمبر توبله هر خدا الله هر اودتوانه واند لسرتها و نبونا و خلچی و هموش دروز بکاتو پاشان دوائی مردنو نمان دوباره بکاتو كوابو چون لاددرین لحق بهويدرو پروپاگندو قل هل شركائكم قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون يا وكانتان رين بكاد بيه غمان نخير ديه پيان بله خدا رينموي بو حق و راستي دكات جا آیا کسيك رينموي بكات بو حق و راستي شاي ستره که پيروی بكره یا کسيك رينموي ور ناگرد مگر رينموي بكره اوه چي تانا چون برياري واددن فرماني وادردکن وما يتبع اكثرهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون زربان شواني هتشتيق ناكون تنها جمان نبيت براستي جمانيش ايش هتشوديك بخا وانا كاين ناگينت لاري حقه الراستيوا براستي خدا زانايا بهم اوكار اوكر دواني كانجامي ددن وما كان هذا الْقُرْآنُ أي يُفتَرَى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ الذي رَيْبَ فِيهِ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ونبيد أم قرآن اللَّه بالكو الراسي الرواني كتبه عثماني كاني بيش خوشي دو بات دكاتوا اروها رونكراوي بيروبا ور اركاكانا براسي هيجكمان لودانيه كام قرانا لالا ان باروردغاري همو جهان يانا والروانه كراوا ام يقولون افتروا قل فاتوا بسوره مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل, دا قرآني بل, دا سورتك دا ججل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بلکو سر رأي أوهم وبلغانا اوانا بروايان بقرآن نكردوا كهيت تيچان نزاني ودرباري هشتا بويا نهاتوا سر انجامي وبليناني كبلني پيداون هر بوشيوه اواني پيش امان برنامج خدايا بدروزاني وبروايان پيدابو دا تمام شاب کو سرنج بده بزن سرنجامی استمکاران تون بوا. و منهم می آمین بهی و منهم ملا آمین بهی و ربک اعلم لو خلک داکسانه هن ایمان با ورب قرآن دهنن و هشیانه ایمان با وری توش همیشه آگه داره بوانی که توی خراپده چینن و این کذبوک فقلی عملی و لکم عملکم انتم بری اون اعمل و انا بری اون مما تعملون اگر برواشان پینا کردی تو برنامک ای تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کرده وی هربو خوتنه. ای و ببریم او لپرس من دیکم. من اجبریم او لپرس راونیم لهرچی که ای ودیکن. من هم می‌یستمی عون الیک. تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون لو ببای ورنه کسانی که بو جواب دخات کاته قرآن دخوینید. جایی تو دادتوانید قصوگفتاری خود بدی بجواي كسان يك دا كارولال نو نابيس نو اگرتي تنده عقلو جيريان نده خستكار. من هم مي ينظر إليك، افأل تتهدي العُميا ولو كانوا لا يبصرون. اشياني سرنجي تو داداتو لحصو كوت و گفتارو رفتار تو ورد بيتوا. جایی تو هدايتی شيرو نابينا يان داديت. اگر شیرایی اند هات بهت نبینن دیارکه واند دلیان شیرو درونیان تاریکو نایان ود نوری اسلام دلو درونیان روناق بکاتوا. این الله لا یظلم الناس شیء ولكن الناس انفسهم يظلمون براسی خدا هیجور است میگن آکاد لخالچی. بالكو خالشي خويانستم لهويان دكن ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين خدا وان يان وَا هَزْدَكَنْ تَنْهَا سَعَاتِيْجَ لَرْرُوشْيَانْ پِتْوَا خَزْمان و ناس يوان هموان يکتر ده ناس نوا بِاقُمان وان اي که بروايا نبو بآماد بوني بردم دادگای خدا خسارد من دیو زرر من دیشی زور رويا تهده کاد براس يوان هدایت ورگر نبون وَا اینکه بعض الذین عیدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید ثم الله شهید على ما یفعلون خو اگر هنده لحر شکانی خو من با خودان ناسان پیش بهین اینو نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشینو اکامیان نبینید اوگران ویان هر بوله ایمه لدستمان در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو اوکارو کردوانی که انجامی ددن و لیکل امت رسول فا ادا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون با همو قومو گلیک پیغمبریک هبوا جای که لگور پانی محشر داد، او پیامبران آماده داده بود. لسر بنت شنیداد پروید داوری دکریت ل نوانیان داو هیت جور است همیشان متى هذا الوعد إنكم صادقين. به باوران دلن که کی او بلین پیش دید؟ کی روش کیا مدبر پاده بید؟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 لقد أردت أن أصدقائي عن ذلك كذلك لكن يجب أن تكون لديه خداي لسر بيت همون قومي كاتي دياري كراوي خويته لا يوجد فيها هر قاتي او ساتك قيشت أولاً لا تاويك دوا دكوون لا ساتي چيش پیش دكوون قل أرأيتم إن أتاكم عذابو بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون بلئي حوالي بدنه باşa اگر سزاوت الله خدا لشوقار داری یا لروجگار داری یک خیبیگرتن توان بارند چین؟ اخو با پل دکن؟ اثم ایدا ما وقعا مت به آل آن و قد تستعجلون. دوای آوا هل يمكنك أن تكون في قيامة الرويد او قابوه دو قابوه؟ أو سأبقى يمكنك أن تكون في قابوه؟ خبراسي كانت خوي بغالتا في قرنوه فلتان دكر لپش حاتنوه برواتان في نبوه ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون؟ أو سأبقى يمكنك أن تكون في قابوه دبتی اجن سزا و آزاری نبروا، مگر پاداش تان لبرمپری کارو کرده وو، هولکانی خوتن و نادر توکد تان کرد. ویستبئون ک حقنه، لحق و ما آلت بمعجزین. به باوران بگالتو لدپرسن، آیا برپابونی قیامت راسته؟ اشتوا بيش ديت بلي بلي الراستة سوين ببرورد غارم براستي او حقيقتي كوهر بيش ديتو ايواناتوان خدا دستو سان بكن ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسرن دامت لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا يظلمون اگر هرچی لزویده هیا کسی کس كرد کرد بيت خواهنی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانا لدارون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکروده بینن او ساد داوری لانیوانیان دار لسر بنشینیدات پرویان جامد ریتو اوانه هی ضور است همیچان لی ناکریم. آلا، اینلی الله ماک السماوات والارض. آلا، اینلی وعده الله حق و اكثرهم لا یعلم. خالچینا أغادر منه برطان نجد كبراستي هرچي لأسمانه كان وزويده هيا هر همو بو خدايا أغادر من كبالين خدا راستو درستا قيامت برپادكاتو پاداشتو سزال سر بن چيني ايمانو کردوا داريدا کاد بلام زور بي خلچي لمراستي بي آغانو نای زانن هر خدا جيان دبخشتو مردن پیجده نت هر بولای عویش دبرينوة. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين اي خلتشينا براسي و امش غارياتي غرينتان للاين بر ود غارتان و شفاء وصار سري شبونه خوشي دلو درونه كانو رين شان درو رحمتي دارن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا هو خير مما يجمعون اي محمد بئمان دارن بلا باد شادو شادمان بن بفضله وبخششه رحمتي خدائي كقران وبرنامه خدايا كوابو با هر بواد الخوش بن هر اوشت ساكتر بويان لهمو اوشتاني كخلچي خريكن كويدكن وو کل كيدكن قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و قل الله أذن لكم أم على الله تفترون بيان بله هوالم بدنه ايوه تون لخوتان و ورزق ورزق خدا په بخشيون دابشي دکنو هنده هندشي بحرام دادنينو هندشي بحلال كتي باورتان ببرنامج خدانيه. بيان فهيان بله خدا خوي مولت يو كاري په داون ايا خود وشد بدم خدا وحل دبستن وَمَا ظن الَّذِينَ يَفْتَرُونَ على اللَّهِ الكذب يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ باشا بدم خدا خُذَا هَرْخَاوَنِي فَضْلَ بَسْرِيَانَوَ هَرْچَندَ زُرْبَيَانُ سْبَازْنَافَ زِرو بِأَمَكَن وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين. أيح يا خمر، توبة هيدك عليك هالناس دي، هيد بشر لقرآن ناق وانت وكايم عقادر نبين، إيه وجهي اي خلتشنا، بهيد هالسوكو تيج هالناسن كايم الشايد نبين بسر يوا، لك عتقدر دا انجامي ددنو تي دار ردة. هیچ تیجیج لپاردگاری تو و نابد لپارچه اتمی کو بگره لزوییال آسمان دا بچوک تربید یا گورتر کل دو سیجی تایب تی آشکردا لی امت لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. اگه دربند کبرانسی چاکانو خوش ویستانی خداي مهربان. نا ترسوبیم روی آنت دکاد لسر مرغول راجی لپرسینه و دا نخم و پجارو دلتانجی داین دگرد بالکو برو کن بر رو و مش دی سرفرازیو خوش نودیان دادنی. آولین آمن و کانو یتقوون. او بختورانه. او کسانبا وري بتينو دامزرو پرسوزيان هناوا بپروردگار يانو خوشان دپاريزن لخش موقيني خدا بهي انجمدان فرمان كاني خدا او تر لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هر بو اونها مجدهای کامرانی و بختواری لجیانی دنیا دار، ک مجدهای قرآن و فرمودهای، لقیامتیش دار، مجدهای همود ابن واقع او، همون مجده قرآن یکان بازیاد او بلین عناه خدا هر دین دیو، هیچ قرانیشان با صردان نایت، آآویاسر فرازی و کامرانی جور و مزن. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. جوفتاري نابجونا دروسي خدانا ناسا خفد بارو غمجيند نكات. تُنكب راسي عزته برزيو بلندي هرهمي هي خدايا أو زاتهمي شبي سرو زانايا. ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُولِ اللَّهِ شُرَكَاءِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ اغادار بن كبراسي هركز لآسمانة كانوا لزويدة يا خدا خاونيانا اوانا اي خدا لخدا اشتي ترده پرسنو پيروی ريبازي ترده کن ونبير شوين ريبازيشي تاك كوت أوانا تنها شويني غمان كوتون أوانا جقل لدرو كردنو غوترا كاري هتشي ترناكن هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ارزاتي خداي كشوي بوبدي هنا وانتا وكو تشيدا بحبنا روجشی کردو برونا کردو تا کارو کاس بیته دانجام بدن براسی عالو دیاردان دا بالگو نشانی زورهن لسرد صلاتو توانایی پروردگار بوکسانه که سنو تیبگن. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ خدانا ناسان دلين خدام من دالي بو خوي باشيوب يا جردي شايستي أو خدأ يا يا، أو ذات بني بي بيوسي بكر وكج نيا، هرشي إلا أسمان كانوا ولا زوي يا هر خدأ خا ونيانا، بيجمان هيك بالجون يشان يكتنيا بوأمبوختان النار ويا، ايا تيك هل دبسن بوخداو بيباكان ديلن. كحيلينا زانو هيتبنه ماي قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اي پیغمبر تو بلا برسيواني دروب اختان بدم خدا دبستن أو نابن في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بل كهمو دس كوتكيان جياني دنيا طالا ودكين بقرياندا بهويوي كبيبا وردبونبي واتل عليهم نبأ لوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكري بايات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمتا ثم قضوا الي ولا تنظرون اي اي پیغمبر بسرحاتو حوالي نوح بسلو خلك داب خوينا روا كاتك بقومك كيخوي ود اي قومو كسم اگر اي وسغله بما نوي من لنا اوتان داو يد وي ايه تكاني خداتن لا جرانا او كمن كل نادم پشتم با خدا باست و لو کارم دا. اتري ود سیتان لذا زد رهیم هاو بیرو باورکانتان بکون خوو راي خوتن کوب کنوا پاشان باعث کرد سید کن بیکن هر سیتان من انجام میدن من تن مولتم مدن. فان تولیتم فما سألتكم من اجر. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين جاگر پشتم تیبکنو باورم بینکن په مسیره چونکه او ومن هیڅ باداشیکو هیڅ شتکم لې وداونه کردو بلکې باداشم تنها لسر خدايو من فرمان پېدرا وکړ لريزم مسلمانان دابو فانظر كيف كان عاقبة المندرين كتيبان غوازكيان بدروزاني جاء ايمش نوحو همو اواني كرقل دابون لا كشتيا كدار رزقار مان کردنو کردش مانن بدزين شينو همو اوان مان نقمي رهيلو زريانكا کرد كبروايان بآيتو فرمانا كاني ايمان نبو انجا شاكو سرنج بدو بزانا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 كذلك نطبع على قلوب المعتدين. باشان دواي نوح بغمبراني ترمن نارد بوسرقه مكانيا. زا أوانيش بتندها بالجو نشانه ومعجزه الزور وهاتن. كتيه وخلك باء وريان نده هنا بوي. كبيشتر باء وريان بينابو. أبو شويه يا إما بسردلي دنين بصردلي كاراندا. ثم بعثنا من بعدهم. موسى وهارون هارون إلى فرعون وملئه ملئه بآياتنا فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جدوى اوان موسى وهارون هارون من روانه کرد با دارو دستكي او رأي لقل معجزة زور دا اوان خوان بغو رزانيو بروايان پیانه واناك سانشي تاوان بارو گناه باربون بون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين جاكاتك حقيقتيا للايان اهموا لرغي موسى وبوهاد وتيا براستي أمد يا قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى بيوتن باشا إيوه بم حقيقة الراستي هنا دلين جادو آيا أم معجزة جورا و جادون خو جادو گران سرفراز نابن قالوا أجئتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين في رعون داروسة ما ايا دتانوي وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم انجا فرعون فرماني داوتي هادي هرتي جادو غاريزان او شارزه بيها نو بوام كوب كنوا فلما جاء السحره قال لهم مساء القوم انتم الملكون جاكاتيك جادو غران هاتنو برياردرا جادو غاري خيان بنو موسى بطالب كنوا موسى او قال موسی ما جئتم بهی السحر این اللہ سیبطنه این اللہ لا يصلح عمل المفسدین او سا جادوگران جادوی خویان موسى موسی هرشي تی هرچی کردو تانو نشانی او خلکتان دوا هموی جادو او هیچی تر بگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی براصید خدا کرده وی آوانی کت وی خراب دادنن تاکو سرکو تو ناک. الله الحق بكلماتیه ولو کرها المجرمون. بلکو خدا حق و راستیه تسبینات بفرمان وی استکانی خوی. اگر چی توان کار و توان باران پی آن نا خوش فما آمن لموسا الا ذریة. قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين سرنجام كذبا ورّي بموسان نهينا جغلت سنلاوك چونك الزربي خلقك دترسان لفرعون دارو دستي كبلايان بسر بهنو توشي آزارو أشكان زيان بكن براستي فرعون خوي بقورو بلندزاني لزبيدا براستي او لسنور ترازاوان بو وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين موسى اش بقوم كيوت اي قوم عشرة اقريوا براستي باورتان بخداهناوا ابا ايتر هرپشت بو بو باستن مسلمانو ملكتن. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أو ايمان دارا وتيان اما ايتر هرپشت من بخودا بستوا پروردگار ما ما انجرب كاري سرگرداني بو قومي استمكاران كا هم اما ازربدن هم خوشيان بار ببنو دور بكونه ولا ايمان وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ من القوم الْكَافِرِينَ هروها خوت دروي خيرمان وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تبوأ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اما وحيشمان نارد بو موسها و براكي تالى مصر داتن جوريك آماد بکنو او جورانش بکنشويني خدا پرستيو رویتي بکنو پیمان وطن وتن. كانتان بتاچي انزام بدن مجدش بدا با ایمان داران وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا, ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم جاكاتيك استمي فرعون لسنور درتشو موسان نساي كردوتي پرورد غارا براستي تولجياني دنيا دناز النعمه مالو حالو جيق اوري كيخوشو رازا ود بخشي وبفرعون دارو دستي پرورد غارا اوشت انا بوتهوي اويكا خلشي للرباح زبرناميتو بيالو قمرابن پرواردگارا مالو سامانیان تفرتو ناب کو چیاری تا هست با خوشی اما نباآور ناهنن حتی سزا و آزاری به قال قد اجیب الدعوت کماف استقیما ولا تتبعان سبیلاللذین لا یعلمون. پرواردگار فرمی. بغمن دعاي هر دوكتان ورجير ودياره هارون عليه السلام بكل اميني كردو بلا ام ايوا هر بر دوام بن لسري بازي الراس ودروسي هدايته شوين الريبازي وانا مكون كحقنا زانو نافمن وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجلوده بغيا وعدوا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 ا وكت سوا وبارئ اساي خوي فرعون خريبو دخنكا الو كاتداوتي وايتربا ورمه هنا بوي كهيت خدايا قنيه جغلو خدايي كنوي اسرائيل باوريان بيهنا ومن يتر لمسلمان وملكتانم الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اوسابي و ترى آیا از تبع ورد هنیت لکات یک دابراستی پیشتری آخیب بود تو لریزی آندا بود که توی خرابیان داشت. فالیوم لتكون لمن خلفك ک آیه كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. امر رؤیت رلا شیتورز گارد کین تابیه تم معجزه و پندواموچگاری. بو اواني دوائي تودين ديارة خداي غورة پا رستوية تي لوي كا ماسي بيخوات شپولي دریا غيان ديه کنار تا اواني كا بخداي اندزاني بچاوي خويان بيبينن كا فرعون آدمي زاده كا او أو خلقو ببتا پند بو همو پاشا و زور دارکاني سرزوي كا او سر انزامي مسوگري همو يانا بلام براسيز زور بيخلشي لأيتو معجزة كاني إما غافلو ولقد بوؤنا بني إسرائيل مبوؤ أصدقيو من ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون لو دعائمه درومان لنوي اسرائيل كردو وشوينو جاگور ريگه خوشمان په بخشينو لچندها روزي چاگ بحر كردن جاوان جاوازيو ناکوچيان نبو حتى زانستو زانياري توابين بوهاد كا چي اوان؟ دینی خدا که های یک بونو یک گرتویا کردیانه های دو و جیوازی هر چند زانستو زانیا ریشان لو و هبو براستی پر تو ای محمد دا کاد که لنیوانیان دا لراجی قیامت دا لو چه شوشتان دا که اوان جیوازی و ناکو چی تدادکن فَإِن كُلْتَ فِي شَكِّم فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين جاء اگر تو در باره وشتاني کبو دابزان دويت نوى اسرائيل و لشکو گمان دایت اوه پر سیار بکلو کساني کپیش تو لتورات شار زانو نوى سوين بخدا براستي حقو الراستي دلالا ان بروردغارتا وبوهاتوا كوابو بهيج شي و يكماند نبيتو متور الريزي گمان دارانوا ولا ان تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين هروا نكيد بتي ترزي كسانيك وكبا والريان بمعجزه ونشانكاني دصلا دارتي خدانيه تُنكا قروابيت دات شيتا مندو زرر مندانوا ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون براس يوانيك واكفرعونو دارو دستي استمكارو تاوان بارو غنحكارن بريار دادي بروردغارد لسريان تشسپا با اوانا باورناهنا ولو جا تجهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم هرشي هرشي بلغوا معجزه يا بويان بيشبيت ابانا هر باورناهن هاتاس زاي بيشو ازار دبن فلولا كانت قرية امنت فلفعها ايمانها الا قوم يونس إلا قوم يجلسن ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين جاد بويا خلتشيو شارو شارو زكاني هرشان ليكربو باوريان بهنايو باوركيان سود بخش بويا بويان بلاً باوریه چکامیان سودی پی نگهندن، جگل قومیون اسن بید کاته ک باوریان هناس زای سر شوریمان لشیانی دنیا دار لسر هلگرت نو نعمت بهره ورمان کردن. ولو شاء ربکل آمن من في الأرض كلهم جميع، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. خوږ هر پروردگار تب ويستا د ایتوانی بزورو بناچاري هر همو دانښواني سرزوي با ور بهنن بلان پروردګاری مزن ريزبو ادمي زاد دانا او سرپشټي کړدو جاءيات اي پیغمبر اي اماندار دته ويز زور لخلچيب کوي او وي بروه دربن ومن يذكس بويني باور بهنيد هتا هاول ندات وخي ماندونا كاتو بير نكاتو ويستي خدا شي لسر نبيتو سزاي تندور سوا كردقات سراوكساني كعقل جيري بكارناهنا قولوا انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون بيان بلا تما شابكن وسرنج بدن خدا چی دروس کرد ول نآسمان کانو زویده کتی بالقوه نشان واقع در یکان سودیانیه و کسانی که باور نهیانو ری ناگر نبر فهل تظرو نیل مثل ایام لذین خلو من قبلهم قل فلتظرو اینی معکم من المنتظرين او به باورنات شاورید چی مگر هر توريه اوه ناكن كار رجيشان بسر بيهنين وك اوه بسر اواني پيشان ده هنامان بله جا اوت توريبن براسي منش لغال اوه ده لتوروانانم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين لو دعاكات يكبر يارمان ده خداننا سان لنا وبرين پيغمبران ما نو اواني كبا ورين هنالرزقار ده هل بوشيوية بأرچي دزانين ندازانين كإيمان بكين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ من دُونِ الله ولكن أَعْبُدُ الله الَّذِي يتوفاكم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اي اگر من او ان من خدا ديان بلکه او خدا یاد د پرستم که مرد نی ای وی من فرمانم پدر او کل دستی باورداران بم.وآن آقیم وجهک لِالدین حَلِيفُ وَلاَتَكُونَنَّ مِنَالمُشْرِکِينَ.هر وها فرمانم پدر او کبر روان رود بکره آینو دينداري داری باوپریم ملکتیو دل ارواها فرمانو نكيد بيت ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين هانوها وارجن بيت بوكاسيان شتيق لجياتي خدا كنقازانزت كن بيداكيناد نزيان چونكقازانز نزيان هربادس خدايا خو وان بديت او يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله اصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم. أي إنسان اگر خدا توشي نخوش و زيان يكت بكات اوه هيچ کز نتواند فرياد بكويتو لسرتي لا بريد جغل و ذاتا يا خود اگر بيويت توشي خير و خوش يكت بكات اوه هيچ کز نتواند بري فضل و بخششي خدا بگريد هر کام که بيويت لبندکاني بحر وردكات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 وما أنا عليكم بوكيل. أي حيا غمبر، بلي، أي خلشينا براستي حق الراستين للان. برواد جرتان وبوها او اي ربازي هدايتي ورجرت بيد او السودي بوخويتي. أوشي قمرابو بيت الريون كردبات أوقم راي يا كيلسر خويدك بيتوه من لي برسراو تشاوديرنيم بسركارو كردوي ايوا وا وتتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين تو ايفي خنبر هر شوینی او برنامه بکو کل ریگه وحی و نگاوه بطو دگاتو، هرم گرو خو گربه لبرامبر هر چشه که و که خدا نناسان بود پیش دهین. اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاک ترین و داد داد ورانا.